بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أديم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول فتولوا عنه وقالوا معلهم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبضش البطشة الكبراء مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَحْزَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِصُلْحٍ مُبِينٍ وَإِن قُلْ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ وأسرب عبادي ليلاً إنكم متبعون واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعلم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 وأنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موت دون الأولى وما نحن بمُشرِّفٍ فأدوا بأبائنا. ذَٰلِكَ أَهُم خَيْرٌ أَم قَوْمٌ طُبَعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا في الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ك المهل يغني في البطن، كغني الحبيب، خذوه فعتلوه إلى سواي الجحيم. ثم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 تقين في مقام أمين في جنتي وعيون يلبسون من سندس وانستبرق متقابلين.